إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف واننا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.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 وجاءوا أباهم عشاءا يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عندما تعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاؤ على قميصه بد من كذب، قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذل دل وهو قال يا بشرا قال يا بشرا هذا غلام وشروه بضاع والله علي بما يعملون وشروه بثمن دخس درهم معدودته وكانوا فيه من الزاهدين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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجز المحسنين ورعودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك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 إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء ومن أراد بأهلك سوءا إلا, إلا أن يسجن أو عذاب أليم.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 فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 وأتت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم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 وَسَبْعِينَ سُنْبُلَةً خُضْرٍ وَأُخْرَى يَبَسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلة إِلَّا قليلة مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به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 وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سولت لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأس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 فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجز المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لا يوسف قالوا أإنك لا أنت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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي على وجه أبيات بصيرة فألقوه على وجه أبيات بصيرا, أبي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.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 حتى إذا استئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي ما نشاء ولا يرد بسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبارة لأول الألباب ما كان حديثا يفترى